تدنا للكافرين سلاسل سلاسل وأغلاه وسيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافرا أين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر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 آنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدرها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زجبيلا عينا فيها تسمى ما سل سقيلة ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لئل أنما ثورة وإذا رأيتهم رأيت, رأيت نعيمهم وملكا كبيرا أهلهم سيابسون وحلوا أساور من فضة وسطاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن هذا كان لكم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 العاجلة ويدرؤون وراهم يوم ثقيل إن هؤلاء يحبون العاجلة ويدرؤون ورا. خلقناهم وشدنا أسرهم وإذا شئنا بدنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة فمن شاء قَدْ إِلَى رَبِّي سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يَدْخُلُ مَن يَشَاءُ والظالمين أعد لهم عذاباً والظالمين أعد لهم عذاباً أليماً يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته